ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امننا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والاله هنا والهكم واحد والاله هنا والهكم واحد ونحن له مسلمون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 يوم يغشاهم مِنْ من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وَالَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُبَوِّئُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى ربهم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 أولَ يَرو أن جَعللنا حرَمًا آمِنَ يتَخَطَّف النَّاسُ مِن حَم أَفَ بِالباط يُؤمنِنونَ وَبِعامَة الله يَكفُون وَمننْ أأَظلَم مِم مَ نِفْطى الله كَذِبًا أَ كَذَّبَ بِالحَقنَ ما جاءه لَسَ فِي جَهَّم مَسوالل للِكافِنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر مِنْ قبل ومن بعد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 أَلَم ييتفَكرروا فيِي أَفُسِهِم ما خلَلَق الله السَّماواتِ وَْأَرضَ وَماَا بََهُما إللاا بِالحَقِّ وَأَجلِمّ سَّ وَإِن كَثَ مِن النَّاسِ بِِقِ رَبّهِم لَافِرون أَلَ يصِيروا فيِي الأرض فَيَنظرُر كيفََ كَ عاقبَة الذينَ مِن قبلهِم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 ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ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 وَإِن كانَوا مِنْ قبلِأَونَ الزَّل عليهلَهِم مِن قبله لَ مبسين فَظرُ إلى آثَالِ رَحمَة الله كَيفَ يُحيل الْ الأرضَ بعد موتَا إ ذَِكَ لَحي المَوْوتَ وَوهو على كلّ شيءئ قدير.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 وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها مِن كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وان الله عاقبه الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم الى عذاب الاني وَلإِن سَأتَهُم مَنْ خَلَفَ السَّمواتِ وَالْأَضَ لا يَقُون اللهَّ قُل حَمْدُ إِلههِبَ أَكتَرهُم لا يَلَون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 بصير ألم ت أن الله يونج لين في النار ويوند النهار في اللييل.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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم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 وازواجه امهاتهم والارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا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 اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُنَّ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذ ي قُ الْ المُنَافقُونَ والَّذينَ فيِي قُلُ بِِم مرَضم مَا وَعددَنَ اللهَّ وَرَسُونهُ إللاا غرور وَإِذقالَالَ الطَّائِفَة مِنهُ يَا أَهْل يَثِْبَ ل مُقاملَكُم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 فإِذاَا ذهب الْ الخَوْفُ سَنقوكُم بألسِنَةٍ حِدادٍ أشحَة على الخَير ألائِكَ لمَمْ يُؤمنِنوا فَأَحبَطَ اللهَّ عماللَم.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 إ اللهَّه كانَان غَفُور الرَّحيِيمَا وَرَد اللهَّهُ الَّذين كَفرَروا بِغَيضِهِم لم يَناَالُ خَير وَكَفَ اللهَّهُ المُؤمنِنينَ القتَال وَكَان اللهَّهُ قوَوًا عزيذَا وَأَنزَلَّينَ ظاهَرهُم مِنْ أَهلِ الْ الكتابابِ مِن صَيَصهِم وَقَدَ فَ فِي قُلوبِهِم الرعب